وَقَطَعْنَا هَٰذَا الْفِرَاقَ بَيْنَهُمُ وَاتَّخَذْنَا لِطَالُوتَ وَجَالَهُ ۚ وَأَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا هم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سد جَذَنَّا غِفْرَ لَكُمْ خَطِيَآتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبد الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا, فأرسلنا عليهم رجزا وَمَاائِ بِمَا كَوا يَوُِّمُون وَسْألْهُم عَن القَريَةَِّ التي كَانَت حاضِرَةَ الْ البَحْرِ إذ يعْدُونَ فِي السَّبَةِ إذ تَأتيِيهِمْ شتَانهُم يَوْمَ سَبتِهِمْ شُررَّع وَيَوْمَ لَا يَسْبتُونَ لا تَأتيِيهِمْ ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون